قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة ان عذاب ربك ليقولوا نا يا ويلنا ليقولوا نا يا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القس قال يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين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 وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من وكن به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا 117. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 118. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَالَ اللَّهُ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ